بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غُلِبَتِ الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإنك كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون.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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون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 من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء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 وما آتيتم من زبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ تَذْهَبُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَلَيْكُمْ مِنْ شرِّهَا وَأَنزَلْنَا كِسَفَاء ويجعله كسفا فترى الوذق يخرج من خلاله فإذا أَصَابَ به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبث